قال كم لبثتم في الارض عددا سنين قالوا لم اثنا يوما او بعض يوم فاسال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 وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 يومه بارزون يومه بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار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 الظالمين من حمي وَلَا شَفِيعٌ طَاعٌ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اللَّهُ